وصبوا الأمور وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار يشتنا وألف الحمد للإستغراق ليتناول كل أسرار الحمد المحققة والمقدره كذلك الاسلام الفلام <تكلمًا> يسأل الحمد ضيافة ضيؤة اللي هو بوش يعين بوش سخرقة ليشمل كل افراد الحمد همود دانة دانة تكتاش حمد بغير المحققة والمقدرة <تكلم> المعروفة والمعلومة اويك يما ايزاني اويشكا التي لم نطلع عليها يما ايزاني يما زاني من الحمد لك موسوعه وعيدي شئك او فسد شئك او ملائكه شئك او زني شئك هند يشتي دريشه ثلايا هيك بالنسبه الينا معلوميه معلوميه بس هو شيئ مقدر ليتناول كل افراد الحمد المحققه والمقدره يان المحققه التي حصلت مثلا التي حصلت وتحصل يان او شيء التي تحصل مستقبلا أو كانت ساعه هو صباحه اول شيء كان بيت حسين بيته وان الحمد والاستغراق <تصفيق> لتناول كل افراد الحمد المحققه والمقدره وفينا للجنس هو دريشه الفلان بجنس ام شارحه الإفلام الاستغراف والإفلام الجنس له الجائحة هو تقسيم نائب هيما تقسيم كذا نفصل عن ابن الشافعية المورين وثمان الإفلام موصوله ما هي زائدة. من هذا إذا معروفة من كذا جنسية عادية جنسية من كذا استغراف وخصائص أفراده وما هي وعادي إيش من كذا ذهنية ذكورية حضوري كاره أي يعني سام المنطقة الجنسية استغراق كل ما جنسي أهم استغراق هذا خصم هذه هي استغراق و خاصة استفاد جنس كل ما الناس جنتي شيء عام إذا كانت الجنس استغاثه على القسيمات لا يكبر تبداها بقي وقيله للجنس يعني متلاوشه بو ماهي بو ماهي طبعا تعريف الجنس تعريف الجنس او يعني الالزام الجنسي يعني بو ماهي يعني, يعني هي الداله على حقيقه الشيء دون التعرض لشيء من أفراده هل الدقيق إيه؟ تعرفت دقيق بور جنسية جنس هي الدالة على حقيقة الشيء دون التعرض لشيء من أفراده وجعلنا من الماء كل شيء حي تعرفها هي الدالة على حقيقة الشيء دون التعرض لشيء من أفراده السماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أوه. الماء يدل على حقيقة الشيء دون التعرض لشيء من أفراده بس ما تدل من هو بساسية بظن ان هذا تشكيل غير لزج ومعناه تعريف الجنس كما تعريفك تعريف شيء غلط تعريف شيء غلط عليه ان ومعناه ان الحمد الكامل ثابت لله حمد كامل تجاه ثابت لله يعني ما ادام قلت ما الحمد الكامل ثابت لله وكذا شيء استغراق خصائص الأفراد فكذلك بأس ماركي أتفاهم تعريفة الحمد الكامل أدرابي بين تيجيا هي استغراق خصائص الأفراد وهي ما هي دنيا وهذا يكتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونؤوتي جماله وهذا يشاربه أقل ما ناتبه جنسه وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد. أجل بو جنس بيت غلط. أجل بو معناك بيت الحمد الكامل غلط. تماشى. وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كمال ونعطف جمال. بس هذا الاشاره ان شاء الله سوبر ماريه هذا الاشاره بويه كم كان في فيجيا استغراق بويه اميشي النقطه الجمله هذه واجب يقين من اجل خلاص اول هي في هي او فيجيا استغراق وهذا يعني اذا كان الاستغراق استغراق, استغراق الاسراف بويه كم في جايي يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوط جماله نعوط جميناته صفات جماله إذ من علم صفات الكمال فليس بمحمود على الاطلاق إذ من علم صفات الكمال تسير صفات كمالي نذر أو محمودني مطلقا محمودنيا مطلقا حمد نافله ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه بل كتير هل كتير صفاتي كما لنا به لو اشي عند جالس اشفاق ستايش بسرير بلان مطلقا محمودي هل تنكسر صفاتي كما لنا بل جالس تتاكد يحمل عليه يحمل عليه حمد على على شيء مرضى أو مرات لبتي رسشة كماله بس الله سبحانه وتعالى صدق كماله. بوي علشان فليس بمحمود اذ من علم رسشات الكمال هالفرسشات الكمال ناس محمودين والله ولكن غلط وأنه محمود من وجه دون وجه ولا يكون محمودا من كل وجه ولا يكون محمودا من لهذه النسخة دي, نسخية دي لا كم تنبيه لا يوبية ها ولا يكون محمودا بكل وجه يعني في سبب كل وجه ين من كل وجه حد يجيء للصح وبكل اعتبار وبهمو اعتبارك وبهمو جهائك لهمول لا هو سباق مثلنا لا يغروش تيجي ثاني كده ويحمد عليك بجميع أنواع الحمد بهموج ولا كاني حمد سباق الساعي مثلنا فتهلذ في مضمون المطلق حمده المطلق عند جاء حمد إلا جا الا من حاز يعني ملك صفات الكمال جميعها فكثيرا صفات الكمال هذه هم فلو عادم منها صفه واحده لنقص من حمده بسببها هل كشفت هل سبب حمد رزق او حمد يجي كم رزقه؟ طبعاً تسي ما مص فاتي كمال حمد مطلقين. قوو حمد شيء فيه لبره هو على هل هي فاتي كمال يحمل مطلقا ويثبت له كل حمد. كل أفراد الحمد يثبت له تسي يجي تث فاتي لا يثبت له كل الحمد. همو حمدي هو يفرد ناجلش انت اشابه قال ان يوم تفريكه ماليه معناه جنس اشي كت استغراقي خصائف اصلابي الرسول بل وتعالى الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. دين الرسول الرسول في اللغه هو من بعث بالرساله دائما استاورد بالرساله. بلان قيل برساله. الرساله ايه هو من وعندما يقول <تصفيق> لك ان الرسول كان في اللغه هو في الرسول يقول لك الرسول يقول لك ان الرسول يقول يعني ان الرسول يقول يقول الرسول يقول لك ان الرسول يقول لك ان أون من هيك هو يبى، بس يغلب الساعي جنر من بريسا قدر، هو من ستيت إلا على جماعة ممكن أرسله بكذا. يقال في اللغة أرسله بكذا يعني بوالنار. إذا طلبه إليه تأديته وتبديه. يعني دعوة بك أو قيامة بجانب أو قيامة بجانب. طلبه إليه. طلبه ل لزمان عريض. عندي جسم بل متعديا عندي هذا الشيء بالاجمل. لازمي لازم هنا لازم يكم مساعدين بالالحجز شنو طلبته مفعوله بيها يا طلبته في فاعل بس طلب اليه تخليهته طلب اليه لازم يجمع الدار بالحجز هنا هل يوجد شك شكدتوه شكت شطرت له نصحته لقضا إلى نصحته هاتوا نصحت له شكرته شكرته له لوجهاته أم لازم عمود عدد ليلة طلب إليه يعني سأله إياه وجمعه جمع رسول فعول رسل بسكون السين ورسل تضمئنا رسل رسل ورسل أما للغاية وفي لسان وفي لسان الشرعي نجمان يعني في, في, في, في الاصطلاح في انسان جن إنسان جمل مذاك إصطلاح مبيان نازد نذل ذكر سفير مبرنا على الصحيح ذكر حر هميا حرنا يقدر مبرنا فعلى ذي فنك تتنابق سبقين ترتيام غاشر وهو حر إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع قام بوبين قام وحي بوبين قام بوبين وأمر بتوهير أكثر معنة لا هو نبيه لأن تعريفة لأولما أوحي بشرع إليه بشرع نبيه حكو في رمب الله صلى الله عليه وسلم نبئ ذي إقرأ اقرا باسم ربك الذي خلق نبه وارسل بي ايها المدثر قم فانفج بواب كتابه في غمبه يحمزه وحي بها يقرا جبريل هاهو يعني زعني كي تتسواه وحي مده ضلم بشيء فالمايته به القدران يا ايها المدثر قم فانفج ربك فكدر الى وهو أمر بالتبليغ فرمان شرابة شبريان كما تعليش يا أبوه ورسول اصطلح إنسان ذكر حر ووحي إليه بشبع و أمر بالتبليغ فإن أوحي إليه فرمان وحي بوهه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فهو نبي رسول نسبة بين نسبة فكل رسول النبي ولا عكس فكل رسول نبي ولا عكس ام رسول النبي شنو كفيل لا وارسل اولئك فقد يكون نبيا غير رسول فقد يكون نبيا غير نسأل فرقنا بين رسول ونبيه أنا فرقي إلى فرقك أنا فرقي إلى من اوحي إليه ولم يرسل إلى قومي يعني لم يؤمر لم يؤمر لتبليغه أو نبيه أما عندك العلماء دوائد على شخصي فهو فلماني وقومقي فنكس لديه أقل من شخصها ديو. يعني وحي بوقوي لديه لروي وريس بشكل كنه ولم دعيز دراسات وأمان أحاديث حيث كان يعني بقولين الأوريكا أن تعريف راجحني أن تعريف راجحني وحي بونير أما قولي زورها إيش قلنا؟ قول قول مشهور ل بين علماء ولا لبعض في عقيدة عليك العصبية. والله صحيحني على المشي. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما ارسلنا نبي شو رسولي شلويشه المرسل المرسل ان يزعم بقب بخوف وسلزمي ويشي في غمدانشه زوشد السؤالين زوشد السؤالين بين الرسول وبين النبي لكن هل شيء بحلو او مش بشيء الرسوله ديك من قبل كان الرسول ولا نبي يعني ان النبي مرسل والرسول مرسل طب فرق خلينا نقول نبي مرسل نبي مرسل رسول مرسل ولو يعني شواء لا يمكن أن ينزل الله وحيا لإنسان واحد فقط ولا يبلغه أحد ولا يبلغه أحد يعني أجلنا نسياق حديثك كإمام دخالي مصر رواية كإمام بدي خاصة الله عليه وسلم لخوى أبنه وحيا عرضت علي لونا فَرَأَيْتُ عليه وَمَعَهُ لها فرأيت النبيه ومعه الرجال والنبيه مَعَهُ رجلان والنبيه وليس معه احد أجل لا أجل سير نواءه لضرابش اتباع شنكوت نواءه جوتي الله عليه وسلم يعني بلوى أصل لهذه الغملا مجيئة النبي وليس معه هذا ما أقول الأعزب النبوى عجب ويأعزب أم... أمتان هي أمتان هيا قوم بجيئة مجيئة نئف ويقولون همو, همو, همو بله أي فقنا بين نبي ورسول يا ولأوان الرسول من أُوحى إليه بشرع جديد من أُوحى إليه بشرع جديد والنبي يا والنبي هو المبعوث لتفريغ شرع من قبله شرع من قبله هل كشي خدي خدي خش في التائبتي ولا هات او نبي قالان هرثيت بو اوين ده سب ياغان بلافي تيشوي يعني تيرا بلافي كانا قال ياكو تشاعو موسى صار موسى بشرحي مسعروا لنا شئ مساع او توبو مساع هارون مرسل بو بوخو برا موسى نبي قال وقال لم رويك مرسل فرمان ده بيجرا موسى لم رويك شرهي بو نارد سايبت بوخويا نبي وهذا الذي رجحه الشيخ الاستاذ محمد بن تيميه رحمه الله في النقوه está abrazado a Dary 특히 donde nos han perdido o nos hagas el apare Lucaric y cuarto la DVD es un entorno иглось 18 en su告诉 epsism Aubainantes de erики. istas panel gestiones de가는 en una phot grabshah كيف يحب بواقع بني يعني لسلمي مستعى دو شرجي واختريفي دو شبير ماذا ايجي علي شبير فأبوكو الخاص ان شاء الله اما انا طبعا تعني لي ده بالان ان شاء الله لسلامته حتى ابدا اقصر على سلامه السالينين شعور جراث من غير تعصب متحيز فكل رسول نبي ولا عكس فقد يكون نبيا غير رسول فالمراد بالرسول المضاف الى ضمير الرب هنا محمد يعني الحمد لله الذي ارسل رسوله يعني ارسل محمد صلى الله عليه وسلم بس يا الخليه التي في مجلس صلى الله عليه وسلم تاتي الساعه اين صلى الله عليه وسلم محمد والهدى متنك متنكهاتها ارسله بالهدى مثل اللغه البيان والدلاله كما في قوله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الا الا هؤلاء معنا بو بيان ودلالته اشتك بوق اشتك عندي جو بدون شاويت الكروش ما تيضر يوقف تشارليد شو بده تحسيدي شو رقي شالبي اما تي انا ما البيان دلاله كما في قوله تعالى واما تمود قوم تنهمويا فخطرهم صمان خطرهم سعدينا ولكن لهم ان يكون لك الشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك على والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك والمشرك بس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 هداه هي هداية دبش هداية البيان ودشار معها وهداية توفيق قلنا الافلامي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدا للمتقين سبق القرآن هداية للمتقين يا هداية وهم خوف سيكرا كتب عليكم الصيام وهو كتب عليكم طيب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيه دعوة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للهدا للناس تذكر وبينات من الهدى فالفقه هدى للناس ليش لأنك القرآن أسلي بقراءة هدى للناس لأياتي أول لأني كاني أول فالمهدا للمتقين القران هدى للمتقين و للناس عندك جاهزين ببعضهم تعالوا ما يقول هدى للناس هدايه البيان دلالة الرشمي يبغض البيان يداوى فهم مشترك و الشركه بس آية بيتعالى توصيكي داونت الشركه و وكما تفعل هو ثمود من القوم الثمود فهديناه هدايه البيان والشهر الدلاله الرسول بالنواه امو علم يقال جدا مويت يبدع ورحمن شهد فاستحبوا العنى على الكفر فاستحبوا العنى على الهدى التوفيق والايمان فان المعنى بينا له وكما في قوله انا أديناه السبيل لك شاكرا ومن شاكر ومن شاكر وإما كفوره، إما هديناه السبيلة يعني همكسي شاكر وكفور من هداية دارة والربا إما شاكر وإما كفور والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس ولهذا يوصق به القرآن القرآن آواية إذا يتم همكسي قدار لهذا يصف به القران كما في قوله ان هذا القران يهدي القرآن الى هذا يا قران بده يدش الى قول يعني ها الى بيان الشر بل بس يد التوفيق الذي عاوز دعمه زين السنه امام السنه وانك ان هذا القران يهدي تمام بيان بيان بيان ودلاله يعني للتي هي أفضل ما نقص لم لم أعدل أفضل يعني للتي يعني للطريقة يعني للطريقة التي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوأ بر بيه كسدادة أو لعمو الراصلة لعمو, لعمو الصواهو للسلح إن هذا القرآن يهدي بالطريقة التي لنا نعتف صفات موصوفة كمحدود. يعني إن هذا القرآن يهدي بالطريقة التي هي أقوى. أي نشوف أن التي بيرتبوش إن هذا القرآن قرآن ذكر يهدي للتي يعني الطريقة التي هي أقوى قرآن هداية ذلك هداية بيان رشاد ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى ويوصف به الرسول كما في قوله تعالى وإنك لتحدي وإنك لتحدي إلى صراف المستقيم رأي الرشنكية وهداية خلق أدي بور ريجاء يعني بمعنى أن الضداء مدري لا يتوفير في أصلاً فيها العلم النافع العلم الناس العلم النافع إن هذا القرآن هي الذي ياقو بانك نسهل إلى صراط المستفى. وقد ياتي الهدى بمعنى التوفيق والالهام توفيق لو قام يعني موفق كذا إلهام حسنة دلواق أو كمسلمان ببقر فيكون خاصا بما يشهد بمن يشاء الله إلاده قال تعالى فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ فَالتَّعَالَ دِلْهِيَهْتَ فِي إِلَادَّهُ ضُلِ فلاوانك ضُلِ فلاوانك تأخذ التواني بيسنو بيبتنو متابعة كذنين فلاوانك يشبه صدره للإسلام كأوكي لقد نقول لكم سلوان نبوه و أبداً زرقائي لا يبدأ بدأي من السلوان نبوه سأحد أصلاحنا بحسانه يقول حديث مراكنا فمن يريد الله و يهديه صدره للاسلام بمعناي لغريتنا نحا التائبة بخواه و ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى إنك لا تهدي من احببت جاهد ساعاتي يقول في حاجة مو خير بوكا. لولا فتح على فندم إنك لا تهدي بي إنك لا من أحبته. أوش تخرج ما إنك لا تهدي ما مكانه. في لبرد بيراس ولبرت شو معنا ما إنك لا من أحبته. ولكن الله يهدي من يشاء لا لا يهدي من... لكن الله يهدي من يشاء والمراد بالهنا هدى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة لقرآن سنة أخره خبره في سنة صحيح بعيش وتوار وهدى والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح والدين جاء لي رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق دين الحق بارسله بالانجي ارسله رسوله بالهدى يعني بالعلم الناس ودين الحق العمل الصالح جزاكم الكرسي او او استاذ الذي ارسل رسوله بالهدى العلم الناس ودين الحق يعني العمل الصالح موا ارسل رسوله بالهدى والدين يا ارسل رسوله بالعلم والعمل حرم من هذه المعنى بالهدى هو جالية هرب ما بسي شي علمه هرب ما بسي شي علمه علم بوصفتها كافتشيها هدايتي جال انجا بوتي عمل بوهي جال عمله للزليل بشكل مدينة للزليل سيكون بخوة فالنظر داري الجاوجي الحق ويفزاني ثابت الأقورة وهو مناعجي تذنية عن رغي دينك دينة الثالث او يكدوا يزلتوا او ايضا حتى هذا او, أو الحق العمل الصالح الثالث عموما كانت الي بخبيه لو الفضل نفلت على سياري دول القرآن او فالريق موبلة ولان دين لازمانة بوش المعنالة يعني للشرع بوش المعنالة والدين يؤدي لحزة معاني في الشرع، منها الجزاء كما في تعالى مالك يوم الدين مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء مالك يوم الجزاء ومنه قولهم يعني هذا معنى جزاء كما يدين الفتى يدان كما يدين الفتى يدان يعني كما يجازي يجازى جيب كما يعمل يجاب عليه كما يجازي يجازى يعني كما تجازي انت تجازى بفعله وبيحسب ما عمل كذي كذا يفيد جزاه الله خير خلافة خرافية شاكش شاكش ها بقى على ديان بقارئين يعني, يعني المجازي في الشر والخير ومنه قولهم كما يرين الفتايدان الحديثة موقوف من مرفوع روايات له. لم يبيها فيلا في الزبط ولاكتبي أسماء صفاته روايات كبر. ابن علي روايات كبر في سامد. الحديث ابن عمر روايات ينكذون مرفوعا مرفوعا. البر لا يبلغ. والاسم لا ينسى والديان لا ينام فكنت ما شئت كما تدين تدان بر لنا ناجي شاكرا لنا ناجي على شاكب بد شاكب كمية بأوعى يعني قم نعده البر لا يولد والاسم لا ينسى طبعا إيش أكايكي على شيخوه على شيخات شيخوه يجزئ شيخوه البر لا يبلا. كما عندنا البر ولا يبلا. لا يبلا. وليس من إنسان. وليس من إنسان. بو والديان لا ينام. ديان المجاجب بالشغل والخير. مجاجب. والديان لا ينام. يعني بسبب أن الديان لا ينام. لا يعطي عنده شيء. البر لا يبلا. والإسم لا ينسى. فكن كما يشيق. فنعيب وقدش. فنح في المشيء. يا ريتنا نحكي اديش يعني بعدا غير شيء كما تدين تدان كما تعمل تنجز شيك توفي بعد شغله ما غيره صح صح ضعيفه الاستراتيجيه ضعيفه وكمان يا احمد ايش رئاسه فربما وقفين كعبير ابو الدرداء خشيتي او الاسناد ليش كالضعيفه فالديان لا يموت لا يموت ايش مشكله يا جماعه لا ينام او احد لا يموت عموماً ليس لدى ليس لدى لموقف في الإمام محمد رواية جلوى أبو قلابة أبو قلابة رواية أخذلا أبو الدرداء حافظ بالحجر أحمد فغلي ذي الله أبو قلابة لم يدرك أبو الدرداء لم يدرك أبو الدرداء في سنة يعني امتطاع وإلا أجل بمرفعيش بياني بمثلت بروايتي كدوة من طريقه البيعق يعني الممي عبد الرزاق لمثلت بروايتي كدوة وبيعقيش له روايتي كدوة لأصنع الصفات من طريق أبي خلاب عن النبي صلى الله عليه وسلم به مرسلت المهم كما يدين الفتاة يدام لجوتي ومنه قولهم نيو الحديثة إشارة إلى تضعيفه إشارة من الشارع إلى تضعيفه ومنه قوله اثنين. روية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لا. منه قوله أبهم تضعيف بل تضعيف الجامع تضعيف كذلك ومنها الخضوع والانقياد يعني الدين بمعنى لا يستجيب يد الخضوع والانقياد يقال دان له دان له يعني خضع وانقاد له بمعنى ذل وخضع ويقال دان الله بكذا يعني كذا دان الله اي دان زيد لله سبحانه وتعالى مثلا بكذا او على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبدوه به والمراب بالدين هنا لذا ودين الحق جميع ما ارسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحكام والشرائع اعتقاديه ام كانت ام قوليه ام فعليه يعني الدين ما بس من ليله هل عقيدني اقوالني افعالنا لانه افعال اقوال اعتقاديه هل شيء أحكام هل شيء بيت هل واضافته الى الى الحق ودين الحق الحق من اضافه الموصوف الى صفته شمسك الدين الحق صفه موصوفا لنا شمسو ولم يكن دين الحق من باب اضافه الموصوف الى صفته الدين موصوف الحق فكيف الآن كما كان لابد إضافة من ذلك إضافة الموصوف الى صفة اي أي الدين الحق والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجد أشكد ثابت بيجي يقيل بيجي دائما ويقابله الباطل الذي لا حقيقه له اشته جيكر نبيل السادس النبيل او فتر باطل اللام في قوله ليظهره لام التعليل ليظهره للتعليم يعني هو الذي أصل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وهي متعلقه بارسله يعني اوصله بالكفهار بالطبوه بالنصر يعني قلت على امجيني نناردوه امجيني نناردوه هو اوه كه حجر دستره اميش بوخي فكره, فكرة, فكرة أم إلا شي شوق علم شوق عمل شوق نظريات شوق عملي سرتوتو كيف سطر شوق كان عند المسلمين از في خاين بالذوا فمثلتوا الشيء بالامركه لان دين الله هو كانا دين الكويت هيج دين هيج منهجيه هيج قيام ابن او درجاته في الامر الرسمي نعم حموك زي في العليا حموك زي اللي هيها بگوییم باشیم با شایعه نیست، با شایعه نیست. جاییه و دستی خونه، جاییه و خلاک رو روی خونه زنده میشه. ما متعجبه. یکی که در مورد زکانیم دینا اویکه هر نهفته لقاز زورگونی ملادی نگه می‌گیرد. به دست ما با زورگونی ملاد بخوانیم همه لعنت ملای خراب. حالی که نام درام را اللي قلت زوربونا هل الدين شو شمتائيه مبارك على الشيء و هل الدين إلا منوكوها أو أحضار رسوع يعني ما أشد الدين يعني ما يشددين إلا ثلاث سيكة دين لنا وقفت فأنا سألتها وقفتين أحد شغلة طالما و زوريني دو لها اهبار السوء فلم اهبار السوء فتعبوا لها اهبار السوء فتعبوا لها اهبار السوء فقالوا لها السوق السوء فقالوا لها اهبار السوء وريش لها اهبار السوء فقالوا لها اهبار السوء هذه لها اهبار السوء فقالوا لها اهبار السوء او شاید براین لذت آزاد و لباد و لطیف خواه اوش او چه؟ برایم نگاهش بیشتر باشد کوش طلا و کنار خلما دینی خال تیش و آمیانه تیبندگو. بوی بلاتکرده مینه و برای احادیث لدوئوی ملوک جبابران نامنده جری کرخیده فراشیده و دولتی اسلامی دو نیت استاد زیج شکم حشم سلز في حكمك ليتوجرها، وفي أحاديث ليظهر شذوره ظهور الحجة يا ظهور السلطاني الملك حكم شبهه في ليظهره وهو من الظهور بمعنى العلو الغلب ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان بالحجة. والبرهان أما مطلقة دائما سلفو شو لا أفر الضعيفين خلق خلق المسلمين سلفو شو بالحجه البرهان بمان لواقعيش بالحجه والبرهان والواحد نقبل الحجه والبرهان نهرب أو إيش بيت المقيم حجج عند جار لس الزواج حبي في أكيد كلنا تجاهدني إسلام حتى أكثر ديسر دوه بوا في صلى الله عليه وسلم لا بيني موكي عاليه على الاديان كلها بالحجه والبرهان والف الدين للجنس ذلك في الدرايه والثلاثي الف للجنس الجان جريم شتشتري ل هذا ما يكشف للكبديه والف الدين للجنس فيدخل فيه كل دين باطل على الجنس ده اللي فيه كل دين باطل يعني أجبرين الإسلام كألهام جنسه ودين الحفل يغيره على الدين يعني على جنس الدين. يعني أما الإسلام هاتوبه او سريخة بس جنس الدين. سجن الدين ين شيئا ينبسل بثر اديانه أما عليه أم فيدخل فيه كل دين باطل فبرجز وهو ما عدا الاسلام ما عدا الاسلام ام تخرجا كاليد و الجنس و فيه كل دين باطل تكتب عليه فيدخل فيه كل دين يعني كل فرد من افراد الاديان الباطله أولا استغرافها هي. أما جنس ماهية جنس ماهية وهذا التخريج يخالف ما عنده من تعريف الجنس أما أقبلين جنسك إذا فقل جنسيك هما باسك عهديينية عهديينية هو الذي أصل رسوله بالهدى ودين الحق لي على الدين كله على الدين يعني جنسي أهيني هو صحيح هو معناه تقسيم نكيب الإنشان صحيح والشهيد فعيل وهو مبالغة من شهيد. وهو اما من الشهاده بمعنى الاخبار والاعلام او من الشهاده بمعنى الحضور لا لما تقولي شيء ليظهره على الدين كله وكفى بالله شيء كدفا شهيد, شهيد فعيل وهو مبالغه من شهيد يعني اصب كلمه لا شهيد وهذا شهيد شهيد هو اما, بمعنى إما من الشهادة دي بمعنى الاخبار والاعلام شهد ان لا اله الا الله شهد بمعنى اخبر واعلم يا بمعنى حضر فشهد ان لا اله إلا الله سبونا شهدت الجنازه شهدت الجنازه اما حضرت الجنازه او الشهيد بمعنى الحضور، به الشهيد بمعنى شده الاخبار والاعلام وين امرين شهيدين ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله شاهد بمعنى الحاضر او بمعنى المقدر المعلم اعضاؤه وهو اما من الشاهد بمعنى الاخبار والاعلام او من الشاهد بمعنى الحضور. والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله او حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء يعني قلت على اللي اتشنك غايدني اللي اتشنك غايدني لها مش فنك مطلع هو معناه نقبل ذات او حاضرا مطلعا لا يغيب عنه قلت على غيب بذاته بالنسبه بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا غيب بالذات. اما بصفاتي، وهو معه ضمناً. كنت أما الله الشهيد بمعنى، الشهيد بمعنى مخبراً بصدق رسوله، حاضراً مطلعاً لا يغيب عنه شيء. والمعنى الاجماعي طبعاً لله راسياً. لبروي الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وينغره على الدين كله فبر إخبارا وكفى بالله شهيدا يعني من حيث الصدق من حيث الصدق يعني فعلى الشات الذكر الذي اغا نازتي وبلدي وفي غمر دين حقنا و هو يسرخ امام اخبار الاعلام يعني انا خبريتني ليه ويا ألب اخبار اعلان بهذه وكذا وشذا بلن ما حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء من ذا فتعلم أيدو ناصري الله سبحانه في صلى الله عليه وسلم والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكلام ثابتة لله على أجمل الوجوه وأسمى ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على ومن ما عليه سبحانه نعمه على عباده اشكر فضائل الحمد ذكر الصواب كانت الى هذا المكان بسم الله الرحمن الرحيم ام مقدمين كلمات من قد ام او ام الله سبحانه وتعالى وبغيه التي لا يحصي احد لا يحصي أحد من الخلق عده يعني إحصائها لا يحصي أحد من الخلق إحصائها شي لا يعد أحد من الخلق إحصائها يعني لا يحصي أحد من الخلق عده فرقين. وأعظمها قولوا جيني عما إرساله محمد صلى الله عليه وسلم بالغدا والدين الحق حيث نعمته لنعمته و إيمان و إزام بمنا جواب فهو جواهيك دنيا تبيه سماعيه همه دنيا تبيه فهو جواهي همه دنيا النبي منهج الدين النبي أن نعمته كخمان دسرين أهل الإسلام و أهل السند حياله وجوده حتي ها. جن نعمة الإسلام جولة يعني نعمة السنة هدشين جولة. رشد براءك لم الجولة بس منهج من بوكد. والله هنا ذا المفروشة. خواذانة نازل نعمة المسلم من بون مهمة وخير عليك شان الإسلام سنة توحيد الإسلام، سلمان اللي في الشريف سلمان شريف كا، إبنان سام كاملة نعمتي لا نعمتي نازني في الله عليه وسلم بعلم الناس حصول تفسير البوه مُستفيح حتى جيّدته، كلهم الدنيا ذو عمل. عمل الجنة بوخة قازانة بوخة كاول كاريبة نا. رحمة للعالمين يعني يعني عذبت امرأته في الله كيف؟ عصلك نصر بشي الله حيواني درزني جواني جواني جواني حيواني درزني اللي بري اللي داني بحالي جواني جواني جواني جواني اما غمان دوزني غمان چيچاي خت كذل غيور ستزن خش جن لعنهت زند ترت دزوم چدن مسلمان نه فقاط چتن فقاط فردا ویروس نه څاندا سپورني له روانه نه نه نه او بدين بدين رحمت العالم وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الديانات بالحجه والبرهان والعز والتمكين والسلطة للحاة والسلطة لا يوجد شيء على الدين والدين كلها بالحدث والبرهان قصرت عبارته الحمد لله متمكنا مع هذا المقرام قصرت قصرت عبارته ومنها الحمد لله ليظيره على جميع الديان بالحدث والبرهان والعز والتمكين والسلطة يعني لنهاية هذه الإسلام حكم سلجبيل كهذا الاسلام وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقه ما جاء به وشهادته شادي قال تعالى سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين الحق المبين المهم شاء الله تعالى بقول الأبيض وبفحدي شيء أبيض وبتأييد بيت سري بسرية خاص بمعجزي قوانيري وأن القرآن يعني شايتكاني قال تعالى وفي رنبلي فاصل الله عليه وسلم بقولي بفعل بفعل بس بقولي بفعلي بتأييدي بأس كلاوان وكم محفقة عضي شايتكاني قال تعالى بقولي سليبا قرأ آيات بصدق تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين بقوله شهد الله بقوله على أن محمدا رسول بفعل شيء فسلي أحزاب أينو يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها يعني بفعل شيء نادل فأرسلنا عليهم ريحا وجنود الملائكة لم تروها وكان الله بما دعملنا مصر فلي خصب شعلينا وبتأييده دسولي الفرش الصدو هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين براهين جسر غملاتي. بلا يتي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي أجرش تيبنا ويما يعني وين هذه يا عليه هي حجي حجي. هي ما ما بوهنا يعني عندك ملحد على ان قرانه محمد صلي صدها بيذا زرها بوقدان هي اهل القران بالجن سوي شنيه هي محفظيني. فقال الله هذا هو الزور فقط انا يمكن ان يكون هناك يمكن أني كتب القرآن بحمض مي خوي ولو تقوى علينا بعض الأقوال. أقول له هندق سه، هندق ما بعد النبي. بعد محمد تشاري وبرد. بعد النبي شتقبل. لا أخذنا منه اليمين، لا أخذنا منه باليمين كما يجب أن نتذكر، كيف نتذكر؟ كأنه ناري، ناري، كيف نتذكر؟ بل هي نار، أما ضعيف خويه يمنع، كأنه خويك تبدو زي ما مشت، لا وجه منه. ثم نقطعنا من الوجه، آمدماريه، الدمار، شد مارو، إتريجان، تيأري، بشرن. هموكس خويك تبدو زي ما القرآن أما مشت. كيف ا одну؟ ماوان دولا ممس بك شعور اولا مول المرأة الثانيوات Lubavirol curaksayzusab hairsi kafruopencalledunsohein char spoke first of allvainande eduk Pottery号 dirjevafocarem modowym decidiqwati Plaats foreign languages 27q adoptev wa broadcast adokan, formed a Ram�� Ay integral, subflame, ن جعلن آوندش مهمه ما خوی بینوسیه دی. اما بیم با وجود این بین سر آخارات هم آوین خوی بینوسیه دی آوین خوی نیستیم. با وجود اسرایی که کسی ک خوی بینوسی آخه با خوی ناله. کسی آخه خوی بینوسی با خوی و ناله که هیچکه با خوی جان چند چندين بالقران العراي حني ورجنا ايقاص يا منبره صلى الله عليه وسلم در صفات الهوديه لم ملكي سنزي ولا لا حقيقه الروح في كرنزيه. هي إشي